love يحيي ويميت وهو على كل شيء ولا تخالط الظنون ولا يصفه الواصفون يعلم مثاقيل الجبال omkijken naar het water, we gaan de Waar dan de mee, waarom de mee, waarom We gaan hier Samaaktegenwoordigheid. En ik Hamdan ook Hamdan dat يليق بالرحمات يا من أتم الدين من رحماتي حمدا إليك het licht van de zon بالذكر والعبارات اليوم أكمل ذو الجلال اليوم أكمل ذو الجلال قوم دينا قويما ماضيه الزلاتي هذا رسول طريق رسم الطريق قبل أن الآيات أم ودماؤكم في حرمة لا جاهلية تورد الجنات أموالكم ودماؤكم اموالكم ودماؤكم في حرمه لا جاهليه تورد الجنه Wel staan ze حق الحياة حق الحياة لكل نفس واجب حق الحياة لكل نفس واجب اطعئ الاله اطعئ الاله أطع الإله لترتقي الدرجات <تصفيق> كان الوداء Deze afspraak van de kerk is niet كان الوداع لسيدي وإمامنا وإمامنا من بعد ميثاق الهدى من بعد ميثاق الهدى والنور من بعد ميثاق الهدى بلغت يا خير الأنام بلغت يا خير الأنام ونشهد ونشهد بلغت يا خير الانام وانا وجزيت خيرا وجزيت خيرا خاتم الدعوات بلغت يا مسك الختام بلغت يا مسك الختام شريعه فيها الهدايه واليقين نجاتي سبحان من وهب العباد حياتهم واختص احمد خاتم الرحمات الصلاه والسلام عليك في <تصفيق> الدكتور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 حي على al على الفلا الصلاه خير من النوم الصلاة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 رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثوا اللهم مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء وهكذا ايها الاخوه المؤمنون أذنا بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا بمسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك رفع النداء المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح إخوتنا في رحاب الإيمان عاشت الأمة الإسلامية أيام بر وخير حج فيها الحجاج بيت الله الحرام وهفت القلوب إلى رحمة الله ونوره ومن بركة الحسنة الحسنة بعدها ومن شؤم المعصيه المعصيه بعدها ولكي يكون الحج مبرورا والعمل صالحا مقبولا لا بد أن, ان يرجع صاحبه زاهدا في الدنيا راغبا في الاخره فيا اخي المؤمن ويا اخي الحاج هنيئا لك وبشرى وقره عين لك فقد ولدت بحقك هذا ميلادا جديدا تركت وراءك ركام الذنوب وحصيلة العمر من الآثام وعدتك يوم ولدتك أمك.